وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة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 تَرْمِيهِم بِحِجارةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ